الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المال المبعوث بخير الدين الهادي صراح الله المستقيم وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس السيرة النبوية وكنا إلى وعلى آله عليكم أجمعين ورحمة بخير تحدثنا في درس قد عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف على نسبه مهم وذلك ل أ ن ه اختيار الله لنبي ه صلى الله عليه وسلم ف إ ن ه في س ل ا ل ة ا ل ن س ب حتى آ د م ولد النبي صلى الله عليه وسلم من نكاح صريح و إ ن كان العرب الجاهليه لا يميزون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 و الحارث من ذريته أ ب و سفيان ا بن الحارث بن عبد المطلب و قد أ س ل م الحارث ثم المقوم هؤلاء اعمامه صبر اسدى المقوم و المقوم كان يسمى بعبد ا ل ك ع ب ة و حجل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 صفيه ش ق ي ق ة منه ش ق ي ق ة ح م ز ة طيب صفيه و ح م ز ة أ م ه منه م أ م ه منه م أ م ه م تسمى ه ا ل ة بنت وهيبه ابن عبد مناف ابن ز ه ر ة ابن عبد مناف منه؟ هالة دي آمنة بنت ا ل ت ع م م آ ة ب ن و ه د لهاله بنت و ه ي ا بن عبد المناف وديك آ م ن ه بنت وهب بن عبد المناف ابو عبد المطلب زوج ولده ل آ م ن ة وتزوج لنفسه من عمي ابنتا عمي ا م ن ة اللي هي بن ه ه ا ل ة ف أ ن ج ب ت له ه ا ل ة من حمزه ة و م ن وصفيه اشقاء وعبد الله و أ ب و طالب والزبير و ب ق ي ة البنات ب ق ي ة الملات من أ م ي م ة وهذه أ م آ ل جحش ام عبد الله بن جحش و أ ب و أ ح م د بن جحش و ح ن د بنت جحش وزينب بنت جحش أ م ي م ة وبره و ا ن ه بره بره دي أ ن ج ب ت رجل عظيم اسمه أ ب و س ل م ة ف أ ب و س ل م ة يبدر ص ل ب ش ن و ب ودعمته ابو س ل م ا بن عبد أ س د مخزومي هو غير أ ن أ م ه من بره بره بنتمن احنا بنتكلم على أ و ل ا د و ن ا اخواننا اولاد عبد المطلب ا بره و أ ر و ى هذه في غ ا ي ة ا ل أ ه م ي ة أ ر و ى تزوجها أ م ي ة ا بن عبد شمس وميا ّ ة بن ل ن و ف أ ن ج ب ت له ولد يسمى عفان وعفان هذا أ ن ج ب ولد اسمه عثمان تعرفونك ا تعرفوه ف ي ن ب ع عثمان و د م ن ه أ ر و ق ت ا ل ه شنو ح ب حبوب. ب حبوبت أم م ن ه أم أبوه حببت أ م أ ب و ه عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم د عثمان بن عفان و أ م الحكيم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 ق ص ي د ما تزوج بمن ب ح ب بنت ث ل ي ل ا بن ح ب ي ش ة الخزاعي يزوج بنته في ا ل نهايه ة رضو من م ك ة ع م ل دار ا ل ن د و ة لمنه ق ص ي وصار له ملك م ك ة هو الذي أ و ل من رحل ر ح ل ة الشتاء والصيف اول من أ ت ى ب ر ح ل ة الشتاء والصيف منه ق ص ي قصيده بن انجب ب كلاب كلاب ابن قصي قصي ن ده أ أ ر ب ع ه ابناء أ ن ج ب ع ب د ا ل د ا و ن ولده الاكبر وفي, وفي قصي يلتقي مع المسلم مصعب بن عميد ل أ ن ه من بني ع ب د ا ل د ا ر ي و أ ن ج ب ع ب د ا ل ع ز ة أ ن ج ب منه عبدالعزى ذى قصيده س ي ق و ل ن ا أ ن ج ل ك ب أ ر ب ع ة عبد عبد الدار وعبد ا ل ع س ى وعبد منافذ وعبد ساكن جدار أ ب ع ة أ ب ن ا ء م ن ه أ ب ن ا ء قصي عبد الدار منهم مصعد بن عمي وعندهم إ ل ى يومنا هذا ما يسمى الحجابه الحجابه حجب ا ل ك ع ب ة عن الناس فلا ف يدخل الكعبة أحد إلا إذا أحد ح ت و ه هم ا و إ ل ى ي و م ن ا هذا ح ج ا ب ان ل ك ع ب ة في م ف ي ب ل ن و ع ب د ا ل د اشياء ر ر ولواء ق ي ف ل ا ش ر و ن ى ويقولون ذ ل ك ان ل م و ا ه ن ا م ل ل و ا ء ق ر ي ش أ ب ن ا ء عمومته ا خ ا س وعثمان بن أ ب ي ط ل ح ة وطلحه بن أ ب ي ط ل ح ة هؤلاء جميعهم نشروا من ب ن ي عبد ا ل د ا ر و ع ب د ا ل ع ز ة عبد العزه د م ر ي عبد العزه ة ا ب ن ابن ابنه وصيد جاب ولد اسمه اسد و أ س د جاب ولد اسمه خويلد و خويلد جاب م ر أ ة اسمه ا خديج اشرف امراه التاليه هي خديجه بن تخويلد ابن نو ابن أ س د ا ب ن ابن ع ب د ا ل ع ز ة ابن, ابن قصي ولذلك يقال نسب خ د ي ج ة إ ل ى قصي أ ق ر ب من نسب النبي إ ل ى قصي ل أ ن ه بين النبي وقصي سته وبين خ د ي ج ة وقصي خمسه خديجه بن تخويلد ا ب ن ابن أ س د ا ب ن ع ب د ا ل ع ز ة ابن, ابن, ابن نو ابن قصيده عبد الجزء عبد مناف ودجم م ن ا ل ر ص ا ص ا ل ل ب ه جاب أ ر ب ع ة جاب هاشم وجاب المطلب المطلب ساكن وش عبد المطلب م ن ه المطلب وعبد شمس عبد شمس اذا مهمه ما سبق عبد شمس وهاشم و م ن ه والمطلب أ ش ق ا ء أ م ه م ع ا ت ك ة بن د م ر ا بن هلال لأن الأشقاء ما عبد ا ل شمس أ م ا ل أ م و ي ي ن إ ل ى يومنا هذا اول اخواننا عبد ا ل شمس وهاشم ماله أ ش ق ا ء ابن جرير الطبري وده ما لقيته إ ل ا عند ابن جرير الطبري بقيت كتبت سير ما جابته ابن جرير الطبري يقول أ ن هاشم وعبد ا ل شمس ت و أ م ا ن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 وحرب جاب واحد اسمه ابو سفيان وجاب م م ي ه جاب واحد اسمه عبد العزه وميزاته جاب واحد اسمه عبد ا ل ع ز ة عبد العزه جاب ولد اسمه الربيع والربيع جاب ولد اسمه ابو العاص ابو العاص ا بن الربيع ا بن عبد ا ل ع ز ا بن عبد ا ل شمس د ا ا ل ل ي زود سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام هو يقبل خ ل ي ج ودخوته ا ل لكنه من من ا ل أ م و ي ة واضحه كامله ا م و ا ق ف ها طيب نخلو نمسك هاش ونعدي من ا س جاب هاش ومنو وعبد الشمس و م ن ه و ا ل م ط ل ب و ا ل م ط ل ب برضو جاب ناس مهمين تسمع بمصطحب ه ا ن بثاثه ولا ما تسمع به تجد د و ل م ط ل ب مصطحب ا ن بثاثه هو ابن خاله أ ي بكر ا ل ص د ي ر لكنه من ج ه ة أ ب ي ه جده من جده المطلقه ونوفل م م نوفل نوفل من ه المطعم بن علي ولم أو وجبين لو وكلمني المطعم علي؟ لا المطعم علي المطعم علي المطعم علي سمعت بي بي. ها؟ سمعت سمعت سمعت ما سمعته المطعم في الموتى لعفوت به به به؟ بن بن بن بن ها؟ أنا كان حياً هؤلاء علي في بن أ و في هؤلاء ا ل ذ ن ن ن ع ب و ه ع ن ه ل أ ن ه هو الذي أ ج ا ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما رجع من الطائف المطعم بن علي وولد ل د منه؟ ولد نوفل وولد ن ف و ل منه نوفل ولد عبد م ن ا ف م ا ق ن ا عبد م ن ا ف لا و كبد أ ر ب ع ة ح ا ش م والمطلب وعبد الشمس بين أ ش ق ا ء ونوفل صح طيب نوفل أ م بنات اسمها و ا ق د ة ودي قمه ونسمع ع ا ط ف ة أ ه م ح ا إن ج ة عندنا هاشم هاشم د ي برع شديد لكنه تزوج امراه خ ز ر ج ي ة في ا ل م د ي ن ة ي س م ى س ل م ة بن دعمر ا بن زيد النجاريه ة د ده هاشم ومات هاشم في غ ز ة غ ز ة وين ها في فلسطين أ ن ج ب من س ل م ة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 ع م ر ا ا ب ن ا ن و ا ب ن ه ا ش ل و د ه م ب ود ا ل ل ه ع ب د ا ل ل و ع د ا و ل ه ع ب د ا ل ه من ق ا ل ل ه ب ا ل ل ه عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله ع ب د ا ل ل ب د ا ل ل ه ع ب د ا ل ه عبدالله ع ا ل ل ه ع ا ل ل ه عبدالله د ا ل ل ه ع ب د ا ل ل ا ل ل ه ع ا ه ا ل ه عبدالله د ا ل ل ه عبدالله ع ب د ا ه ع ب د ا ل ل ا ب ن ا ل ل ه ا ه ب د ا ل ل ه ع ب د ا ه ا ل ل ه ع ا ل ل ا ل ل ا ل ل ع ا ل ل ه د ا ع ب د ل ل ه عبدالله عبدالله عبدالله ا ل ل ه ع ب ل ل ب د ا ل ل ن ع ه عم أ خ م ن هاشم أخ عبد المطلب نحن الآن وصلني ادوب من ها ن ا سبت عليك من فوق وجبت عليك عشان تعرف عبد المطلب جاء وسكن في م ك ة و الت إ ل ي ه س ي ا د ة م ك ة عزها وسجدها وشرفها ومدها آل اليه إ ل دائما عبد المطلب عبد المطلب كان في م ك ة أ م مشنو أ م خ ز ر ج ي ة لمن مات المطلب نوفل بن بني عبد المطلب شنو ع م أ خ و م ي و أ خ و هاشم غصبه ممتلكاته اغتصبه من منه الممتلكات فكلم أ ه ل م ك ة قال يا اخوان ما تنظروني قال لا ندخل بينك وبين عمي قصيدة إ ل ى أ خ و ا ل ه في ب ن النجار فجاء خاله من ب ن النجار وخاله اسمه أ ب و س ع د ا بن زيد ا ل ن ج ا ر معه ثمانين رجل ب أ س ي ا ف ه م ووقف على نوفا أ م ا م ا ل ك ع ب ة وقال والله إ م ا ن ت ر د ن الى ابن أ خ ت ي عبد المطلب ي أ ر د ا ح ه يعني أ م و ا ل ه و إ م ا أ م ك ن السيف منك فقال ر غ ب ت ه ا ف أ ش ه د قريش على ذلك ومكث ث ل ا ث ة أ ي ا م واعتمر ع ا م ا ل عمر ا م ا ن مع ابن أ خ ت ه عبد المطلب ورجع وعبد المطلب شعر انه في مكه ضعيف في يوم من ا ل أ ي ا م ر أ ى عبد المطلب ر ؤ ي ع في المنام تقول له احفر بره قال وما برا فاستيقظ م د ع و ر ا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 قالوا لا تنزف ولا تذم تسقي الحجيج ا ل أ ع ظ م عند ن ق ر ة القراب ا ل أ ع ص م بين الفرث والدم عند بيت النمل وصف, وصف الوصف ذا بين صنمين مساف ونائله الزمان تذكروا ا ل ج ر ا ئ ب ب ي ن ا ت ن مشى م مشى عرف انه منصور مشى عاين عاين كاس بيت ا ل ن م ي ج ق بيت النمل دا يحفر وليش قالت تحفر بين آ ل ه ت ن ا اجتمعت قريش عن ب ك ر ة أ ب ي ه ا تمنعه فقال للحارث ولم يقل له و ل ا غيره ادفع عني لزا نازل مني ق ا ع د لزا ويحفر ف أ و ل ما حفر وصل إ ل ى الليالي فكبر و ل ا ن ل ه أ ك ب ن هناك مشكله لانه لم ش ر ك ن هناك مشكله لانه لم يكن ه ن د ك مشكله ت ب ي ع لانه لم يكن هناك مشكله لانه لم ا ك ن هناك مشكله لانه حفر لم يكن ه ف ا ك مشكله لانه لم يكن هناك م ش ا ل ه لانه لم يكن هناك مشكله ل ا ن ط ل ب شعر أ ن ه مغلوب ع ل ى أ م ه نذر لله إ ذ ا ولد عشره ابناء بلغوا مبلغ الرجال يحمونه في قريش ل ي ت ب ح ن واحدا منه ل أ ن ه حسن ضعيف لكن قريش ماء ناس طبعا جاهليه ووجد فيها أ س ي ا ف وغزال من ذهب لكن عبد المطلب ش ا د الغزال ك س ب ي ه ا ل ك ع ب ة جعل أ ب و ا ب ا ل ك ع ب ة و أ ش ي ا ء ك ع ب ة من الناس غ ز ت ه قالت م ا ق ق ر ش ا هذه زمزم بنر و س م ا ع ي ل أ ب ي ن ا هم ع ا ر ف و ن ما ب و م ن ه ا اسمعي ا ل انه كان داخل ا ل ك ع ب ة في تصاويح ل إ س م ا ع ي ل وتصاويح ل إ ب ر ا ه ي م صور أ ن ف و ا ت هم ف هم يعرفون أ ن م أ ب ن امن أ ب ن اسماعيل وقلنا أ ن م ك ة كانت على التوحيد حتى يامن عمرو بن لحي الخزاعي طيب بعد ذلك قالوا له البكر لنا جميعا قال أ ن ا الذي اريدها انا شفتها يزعجكم شافني ا ح أنا هي لي وحدي فلا زعوه فكاد ان أ يفتتحوا قالوا خلاص نحتكم إ ل ى ك ا ه ن ة ا ل ك ا ه ن ة تسمى ك ا ه ن ة بني سعد بن هديه الى ج ه ة ا ل ش ا م قالوا نمشي ا ل ك ا ه ن ة لي ا ل ك ا ه ن ة تقصد بنتنا ا ر ي د ه ا عبد المطلب معه م اهله وقريش كلها سجنه في الربه في الطريق انتهى ماء عبد المطلب ومن معه والصحراء ط و ي ه فعبد المطلب طلب من الذين معه أ ن يسقوهم ماء قالوا لهم نخشى على أ ن ف س ن ا الذي أ ن ت م فيه الان و م ا ء ن ا قلبه على ر ف ب ه ا ل ناس د ي الحريصين ل ن س ب ه قال ا ل آ ن نحن معي ا ل ا ش ر ا ما مدنا كل واحد منا يحفر ح ف ر ة لنفسه ويدخل فيها من مال اخوه الذي بالقرب منه هال عليه التراب حتى يبقى واحد وضياع واحد خير من ضياع ربه أشتروا لان الموت ذاته يموت في دولة دار بموت موت م م س ت و ر ه في ناس في نجي يموت بسفر لما ن يموت ي ب م و ت ب ق و ة ب ح د ش و ي ة ماما لنبحث عن الماء فوافقوه ركب دابته لما رفعت ا ل د ا ب ة خفها انفجر الماء من تحت خف ا ل د ا ب ة في صحراء ق ا ح ل ة ما عد س و ل ا د إ خ و ا ن ا ا ل ش ي ط ا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 ولد ب ع د ه ك عبد ا ل م ط ي ب أ و ل ا د ه كلما قلناهم ضرار والمقوم وحجل وزبير ا ل و ح م ز ة والعباس و أ ب و لهب م ن ا س ب أ ب و لهب علم ثلاثه اولاد ع ت ي ب ة وهذا مات مشركا دعا لسلم عليه فجاء ابو اسد أ و سبع ف أ ك ل ه وقتله و ع ث ب ه ومعذب وقد أ س ل م ا رضي الله تعالى عنه ويس دير رضي الله تعالى عنه هذه القصه ة ا تاة ل أ و ل ى ا ل ق ص ة ا ل ث ا ن ي ة لعبد المطلب حادثه ا ل ف ي د وقد ذكرنا ق ص ة دخول أ ب ر ه ه بن الصباح الاشرب دخوله من الحبشه أ ر ض اليمن لما قتل منو ه فيه ن ا س منه؟ في نواس الحميري قتل أهل النصارى ا ل ن ونزل قول الله تعالى قتل أ ص ح ا ب ه ا ل أ خ د و د قام استنجدوا بالروم ب الرومان ف أ ر س ل و ا إ ل ى ا ل ح ب ش ة ف أ ر س ل إ ل ي ه م جيشا على ر أ س أ ر ي ا ط وقتل أ ب ر ه ه من أ ر ي ا ط بنى أ ب ر ه ه القليس ما معنى القليس القليس معناها ا ل ك ن ي س ة ا ل ع ا ل ي ة أ ي ح ا ج ة ع ا ل ي ة يسمى قليس فبنى القليس يريد أ ن يصرف العرب من البيت الحرام الى القليس فقيل أ ن رجل من بني كنان ة أ خ ل ى فيها ت غ و ف ي ه ا و ت خ ل و ا بالعذر ة حجارة يعني فغضب غضبا شديدا وسير جيش جوابه ثلاثين أ ل ف ا الجيش ي ك ب ها؟ ثلاثين أليم قاصد ي ن ا ل ك ع ب ة وكان في الجيش عرب ومعه فيل لكن ا ل أ ف ي ا ل ما كثيرا ا م ا ش ت فيه ا ل أ ف ي ا ل كم ا ت م ا ش خرجوا بهذا الجيش العالم يقصدون م ك ة العرب تعظم البيت ورثوا هذا في واحده اسم اذونه فرق فرقوا من اليمن قبل ما زال يطلع شاب ناس و م ر ق ل ي أ ب ر ه ه فقاتلهم أ ب ر ه ه و أ س ر ه واراد أ ن يقتله فقال ل أ ب ر ه ه أ ب د ن ي لعلي ا ك و ل د ل ي ل ا لك في أ ر ض العرب وكان أ ج م ع أ ه ل السير على أ ن أ ب ر ه ه بن الصباح كان حليما يعني بعث في ناس زول ما شفت التعبير في ناس يصلي ا ل ك ع ب ة ما بيعفو منها مسلمين والله كروح في السله مبيعفره ا بس م ر ة و ا ح د ة تانيه ما يقيل ا ل ت ا ن ي نهايه ابرهه ا خ ل ل و و س أ خ ذ إ ج ي ش لما وصل م ن ط ق ة خثعم أ و ق ب ي ل ة خثعم وهم ناحس يعني جزء من, من اسمه يسمونه ناحس أ و ف ر ع ي ن الخثعميين منهم أ س م ا ء بن تعمس ز و ي ي ج ح ف ي بن ي ب ي طالب خ ث ع م ي ة خرج ا لهم رجل من العرب للقتاله اسمه ن ف ي ا بن حبيب اسمه ن ف ي ا بن حبيب ق ت ل ه م أ ب ر ه ه و أ س ر نفيل و أ ر ا د أ ن ي ق ت ل ه فقال له مثل قول ذي نفر ابقني ليلا في أ ر ض العرب فتركه لكنه مقيدون ذو نفر ماله مقيد وشنو ولو م ق ي د لما وصل الطائف ليست منا ثقيل هذا ل ا ن ل طيب لقبت بعثه رسول ن الله في العام الذي ولد فيهما أ سلم قال له عن ا خمسمئه واحد وسبعين ميلاديه, ميلادية. ف ي شهر محرم تقريبا يوم 15 محرم يوم في شهر محرم خرج منه أ ب ر ه ه خرج اهل الطائف يدينون ل ه بالولاء والطاعه وعلى ر أ س ه م أبو ر غ ابو ل أ رغال هم بيعبدوا ا ل ل ه قالوا له أ ت ر ي د هدم اللان قال لا أ ن ا اريد هذا البيت قال و ا نحن لسنا من أ ر ب ا ب هذا البيت أ م ش ي أمشي شنو ع م بن كامل وقيل أ ن ه كان عليهم مسعود بن م ع د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 أ ب و رغال ده الناس لحد وجدت ز ه ج ا ل ي ن منه ل أ ن ه عاون شبهه ما نقول أ ب ر ه ه وما نقول ا ل غ ز ا ت ما نقول ا غزاه ت ن ي ك و ن ممكن يكون أ ب و رغال ده انور م ا ل ك ولا ممكن ها ها ها ها ها ها ها ها كرزه صح ولا ممكن ما خلاص اي زب يعاون م ن ا ل غ ز ا ت دلهم على الطريق نزل أ ب ر ه ه عند المغمس و أ ر س ل جيش قائدا عربيا اسمه ا ل أ س و د ابن مقصود ا ل أ س و د دخل ا س ا د جميع البهائم بتاعت م ك ة كلها وفيها عندك اتي بعيد لمن لعبد المقلب بعد ذلك أ ر س ل أ ب ر ه ه خناقه خنجي و ا ح د ا ل له امشي ط ا ل خ جبلي سيدنازل ا ل رئيس ه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 قال ق ّ ر له الأسود أريدك ترد ا لقد له أبرها وكان هناك هو المترجم قال له لقد سقطت من عيني لما ر أ ي ت ك ه ب ت ك جئت اهدم دينك ودين آ ب ا ئ ك بيت ف ي عقيدتك وعقيده آ ب ا ئ ك ت س أ ل ن ي عن ا ل ب ع ي د ق ا ل له عبد المطلب ا ل م ق و ل ة ا ل م ش ه و ر ة أ ن ا رب البعيري اما البيت فله رب يحميك قال ما كان له ذلك أ ف ر ج ل م ما جيت ذلك فقال عبد المطلب أ ن ت و ذ ا ك خلاص شوف شوفه ش ف ه ش و شوفه شوفه شوفه شوفه شوفه شوفه شوفه شوفه شوفه شوفه شوفه شوفه شوفه شوفه شوفه شوفه شوفه شوفه شوفه شوفه شوفه شوفه شوفه شوفه شوفه ش و ه ش أ ن تخرج و أ ن تتحصن من معره الجيش ما كان عليك شروع فتحصنوا في جبال م ك ة ارادوا ان يدخلوا م ك ة ا ل ف ي ن إ ذ ا وجوه الى الكعبه برد ك... واذا أ خ ذ و ه الى جهه الشام جرد ي ق ب ل و ه قال ضربوه بالحديد أ ب ا أ ن يقول يلفتوك ذ ي يقومو يقوم جاري الاتجاهات ا ل ث ل ا ث ة ي م ي ن و ش م ا ل ولاو لكن قدامهم مش ن ا ه وهم عارفين جاءت الطيره الابابيس هذه ص و ر ة في ا ل ق ر آ ن هي معجزه بالمناسبه لكن الوقفات في ا ل س ي ر ة المحيره ة أ ب ر اقرب أ إ ل ى الله ل أ ن دين ه جنشن سماوي وعبد المطلب وقريش يعبدون ا ل أ و ث ا ن كيف نصر الله الوثنيين على الكتابه تخير الناس قالوا أ ن أ خ ر ج و ا ا ل م ص ر ب أ ابرهه و إ ل ى ذلك التاريخ لم يكن ا ل م ص ر ا ل ي ه قد تحولت تحول ا شنو شديدا م ا قد تحولت نصر الله الوثنيين على من على الكتابين و ا ل ع ل ة في ذلك ليس لعبد ا ل مطلب إ ن م ا لمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب يعني كان هذا النصر م ع ج ز ة للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وذلك نزل في التنزيل أ ل م تر ى كيف فعل ربك ب أ ص ح ا ب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل ضله و أ ر س ل عليهم خيرا ابابيل ابابيل ك ل م ة أ ب ا ب ي ل في ا ل ل غ ة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 الحجر اسود في نص أ ح م أ س و د في نصه أحمر ولم ي ح ل ك الجيش الا في منقار وقدمي كل طائر حجر ثلاثه رجال بالمئه وبيمشي هاشلي يا ابن البحر ثاني ورجع الناس ماعرفون لحد حجر ا ة ولحد ح د ر ي ه ا ج ة ي بقفول لا مافي ثاني هاشلي بقفول لا مافي ثاني ه ا ل ي بقفول ل مافي ا ن ي كيف اصبحت اطلعوا د ا ف ي يطلعوا حساء ولا شافيه بنتاغون يعني وليس اطلعوا زمان اطلعوا ح س ا لكن ربنا دائره ا ل أ م م تتبني النصر من عندها ولو يشاء الله لن تصف منه ولكن ليبلو بعضكم بشنو ببعض قال ت ر م ي ن ب ح ج ا ر ة من س ج ي ر السجير الشيء الصليب و ق ي د السجير الطين ا ل أ س و د ت ر م ي ن ب ح ج ا ر ة من سجير فجعله كعصف م أ ك و ل العصف ا ل م أ ك و ل فيه تفاصيل ك ث ي ر ة أ ن ا س أ ذ ك ر لك أ ر ج ح ه ا العصف الماكول سنبله الجمح القمح ا ة غلافة عندها شنو؟ غلاف الحبة. الحبة يعني ا ة شنو؟、الحبة. إ ذ ا سقطت ا ل ح ب ة هذا الغلاف يسمى ع ص ف م أ ق و ل يعني م أ ق و ل ا ل ح ب ي ه زير غلاف زير زير ز ي ن زير زير ز ي ن زير زير و ي ر زير زير زير زير زير زير ز ي ل زير ز ي م زير زير ز ح ر ي ر ة ت م ز ي و ت م ر ز و ت م ي ر وبعد ي ل زير زير زير زير زير زير زير زير زير زير زير زير زير زير زير ا ي ر زير زير زير زير زير زير زير زير زير ز جعلهم كشر كالعصر الماء ن ا ل ل ه الناس داموا جاريا اترموا في الدرب رجع أ ب ر ه ه وقد أ ص ا ب ه ا ل ح ز ا م وتساقطت أ ط ر ا ف ه لما وصل اليمن انصدع صدره فمات أ ب ر ه ه استهب فجعلهم كعصر الماء ا ل س و ر ة بعد طوال ش ل س و ر ه لالاف ر ي ش والصواب و تفسير ح ا د ث ة ا ل ف ي ن ان نربط بين ص و ر ة قريش و ص و ر ة ا ل ف ي ن ل إ ل ا ف قريش ك أ ن ه يقول هلاكي ل أ ب ر ه ه ل م ص ل ح ة قريش وفعلا بعد هذا عظمت, جنوب, عظمت قريش عند جنوب عند العرب وهذا التعظيم للعرب أ ف ا د ه م في ر ح ل ة الشتاء والصيف ف إ ن الناس يقطعون الطريق ولكن ما كانوا يقطعون قوافل قريش لانهم اهل ا ل حرم الله والله دافع عنه جُلَتْ عند العرب السكيدة قال ل ف ج كَعَصْفٍ الصَّحَابَةِ إِلَافَا لِإِلَافِ مَأْكُولٍ وَمِنَ مَنْ يرى أن قريش جزء من القُرَيْشِ ألفين وليس يَرَى جُزء الالف والالف ل ل والالفه س أما والولف إ ل ل ف يعني ا ك ا ل ا ل و ل ف و ا لالاف إ ل ف إ إ ل ل ل ف قريش و ا ل إ ل ا ف الاعتياد إ ل ى فهم انت بتالف ز و م ت ك متى تالفوا بعد أ ن ت ع د ا د عليه ل إ ل ا ف قريش إ ل ى فهم ر ح ل ة الشتاء والصيف قبل شويه ك ل م عن من ف ا م ن قصد البيت وهنا قال فليعبدوا رب هذا البيت ليست ا ل أ و ث ا ن التي حول البيت الذي أ ط ع م ه م من ذ ن و هذا حاصل في رحله الشتاء وصيف و آ م ن ه م من شنو من خوف إخواننا إما للتقرش وهي وإما وإما التقرش وإخوة وهي قلنا سماه التجارة التقرش لنا قريش قريش للتقرش ليه؟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 و هو ي أ ك ل جميع السمك و قريش ت أ ك ل جميع الناس و فيهم ا ل ق ي ا د ة بالمناسبه الدم القرشي ش ك ي د ا بن سلفا شنو و ا ل حديث السلسله الصحيحه قال الملك في قريش و ا ل أ ذ ا ن في الحبشه اذان ده أ ن د ر ما أه؟ الحبشة. والقضاء في يمنو ها ناس ا ل ح ب ش ة و القضاء في أ س د ا ل أ س د ي ي ن ديهم هم اليمنيين لين؟ لانه م ي قاش ن ك لأنه ق ا ل ا ك د ه ق ا ل ا ل ح ك م ة ش ن و ا ل ح ك م ة ا ل ي م ا ن ي ة و ا ل إ ي م ا ن يمان طيب ا ل آ ن إ ح ن ا وصلنا وين عرضوا ما شان من وعرضوا م ج ن و شان من شان عبد المطلب لان عبد المطلب برضو م س ك ا ل حلق ا ل ك ع ب ة خلاص لان حلقوش أ ط ب ع ا والجيش حي خاشي مسك ح ل ق ا ل ك ع ب ة قال ل أ م ه ان المرء يمنع رحله فامنع حلاله لا يغلبن صليبهم ومحالهم أ ب د ا محاله إ ن كنت تاركهم وقبلتنا ف أ م ر ه م ابدا سوده سوده لا يهمه م خ ل ي ه د م لكن بعرفه ا ل ز و د يمنع حقهم انا زي ا ي ل ي حقك إ ذ ا أ م ن ع حقك كلام ن ج ي ب كلام عربي ن ج ي ب اقرب شيء عداله عبد المطلب نبي الشيح بعض الشيء عداله عبد المطلب نبي لانه حفر زمزم وجاء وحي ما, ما. شاف النوم يعني ربنا وربنا فجر له المويه في الصحراء دامت والي بسرعه سوفو ع ق ا ل ه قال عبد المطلب نبي ولم يكن نبي نرجع لاولاد عبد المطلب ولد عبد المطلب اولادياته العشر أ و ل ا د العشره كلموا قالوا خ و انا أ ن ا ن ظ ر ت ك د ك ل ق ى ا د و أ ل ق ى القدح و القى ا ل ق س م ا ن ا ل ع ش ر ة و طلع جابت ر ج ه فخرجت على ع ب د ه ف أ ر ا د أ ن ي ت ب ح ه بعد ثلاث مرات أ ر ا د أ ن ي ت ب ح ه و كانت قريش تذبح عند اساف و نائله فجاءت قريش عن ب ف ر ة أ ب ي ه ا تمنعه قالوا خ و انا أنا عندي ن ناعد ا بفر وقيل أ ن ه لما وضع الستين عليه وعبد الله ا ل م ط ج ع مقر جره من قدمه العباس العباس ج ا ب ه وراء أ ب و ه كرهه و ط م ن ع ه من تحت الذبيحه ة ا ل وحتى أ ب ن ا ئ ه منعوه يعني أ و ل ا د ه كله الحمزه واضرار والمقوم و أ ب و لهب ك ل ه وقفوا ش ن و ه يدافع ا ن أ خ ي و ق ا ل لا بد من المخرج فوصلوا الى قداح يجيب يرمي ج ي ي ب عبد المال أ ض ي ف ت س ع ه خ م س مره وعبد المال هو عشر النبي يرمي ف ي ه ت م ر في عبد المال يجيد العشر يعمل الثاني ع ش ر ة لان ا ل ف و د ي ه كانت ع ش ر ة يرمي لما وصلت مائه وقعت في م ئ ة تنحر م ئ ة ناقه وترك عبد المال وصارت ديه الواحد الى يومنا هذا كبر مائه من ا ل إ ب م ا ل ا م ي ن م ل ي و ن تلاتي ن مليون ح س ب ل كم ي ع ن ي ا ل ن ا ج ت ي بليهو م و ن تلاتي ن ناجة بليهو تلاتي بليهو ا ف ز ج و بعد ت ل ا ت آمنة ب ل و ه و امن بن دواهب ابن عبد المناف بن ز ه ر ا بن كلاب كلاب عند و ل د ي ن زهره وقصيد قصيد جاب م ن ه عبد المناف وهاشم ام ن ه وعبد المطلب والرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وزهره جاب م ن ه جاب عبد المناف وعبد المناف جاب م ن ه ج ا فنسبوا من جهه امه شريف ما أم في, في ذلك كلام لانهن ق ل ا ا ل كلاب عندو ش ن و عندو ولدين قصي م ن ه و ز ه ر ة قصي جاب ارسلنا و ز ه ر ة جاب ابنو وزهره جاب ا م ن ا فزوجه وكان ميلاده بعد حادثه الفيل بخمسين يوم ولو حسبنا فعلا حادثه الفيل الناس ي تحركوا في محرم وصلوا في ج ن سفر ي ص ف لما ل تحسب خمسين يوم ي ك ولد ن و من؟ ولد سيد الخلق و أ ش ر ف الرسل مصطفى ربه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم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 النبوي المبارك إ ل ى الدرس القادم ونلقي باخر آ خ ر ر نقطة ن في د س الضلال على آ ن ق ط ة في درسنا وهي ا ل ح ا ل ة ا ل د ي ن ي ة في زمن عبد المطلب ح ا ل ة العرب ا ل د ي ن ي ة في زمن عبد المطلب عبد المطلع في كانت عبد ما في العربية المطلب كانت الأصناق ما الشكل والجزيغة ذلك زمنه مرشت موضوءة في في كلها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 على هذا الشرك اعوذ بالله و على هذا الضلال إ ل ا قله رجل اسمه عثمان بن الحويد اسمه م ن ه عثمان بن الحويد و ورقه ابن نوفل و ورقه ابن نوفل هو ورقه ابن نوفل ا بن أ س د ابن عبد العزه ة ابن ا بن عبد م ن ا ف ا بن قصي ما ق ل ن ا جبين عبد م ن ا ف جاب كب جاب ا ر ب ع ة فعبد ا ل ع ز ة وقصي قصي جاب اربعه ة م ن منه م عبد ا ل ع ز ة وعبد العزي جاب, جاب اسد واسد جاب خويلد ونوفد و ر ق ب نمو ابن ن و ف ا بن أ س د ا بن عبد ا ل ع ز ا بن القصي وكان قد تنصف شاف الناس دي ف بن نصراني ومعه كس ا بن س ا ع د ة الايادي هو يرجع نسبه إ ل ى عدنان اياد من أ و ل ا د منه من اولاد منه عدنان ل ك ن ق رشيم اياد مع معد ي ا د مع معد يعني فالنسبه الفوق ش د ي د طيب قمنا قس بن ساعده الايادي كانوا على الفطره لكنهم تنصروا لما ما وجدوا دين ذهبوا وتنصروا في الشام والحرف بقي واحد ز ي ا بن ع م ر ا بن نفي زين ابن ابن عمر نو البنفيد. زيد بن عم ر بن نفيل اخوه اسمه الخطاب ده ابو أه؟ ابو عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب بن نفيل فالخطاب عمه كويس وقيل أ ن ه أ خ و ه ل أ م ه لزيد زيد ده يجع حي في المتبعين حتى مكة قصر قال ماشي معاون النصارى ما عجب. وكان النصارى لقد نصره يقول انا على دين إ ب ر ا ه ي م لمنه زيد وكان يقف أ م ا م ا ل ك ع ب ة وقريش تتبع ا ل ش ا د أ م ا م إ س ا ف و ن ا ئ ل ة يقول ا ل ش ا ط خلقها الله و أ ن ز ل لكم الغيث من السماء و أ ن ب ت لها النبت ولكن هذا ت و ان ك و ن ل ك و ن لكي يكون ه ك ي يكون لكي يكون ل ي ي و ل ك ك ل ي يكون لكي ي لكي ك لكي يكون لكي يكون لكي ي ك و لكي ك لكي يكون لكي ي ك و لكي ي ك و لكي يكون لكي يكون لكي يكون ل ي يكون لكي ي ن لكي و ن ل ك ا ب ن لكي ي ل ي يكون ي ي و ن ل ك ن لكي ي ن ل ن لكي ي ك و لكي ي لكي ي لكي ي ك و لكي ي و لكي ن ل ك ي ك لكي يكون ل ك ي ك ن لكيكون لكي ي و لكيكون ل و ن ل ك لكيكون ل ن ل رضي الله عنه و لا ورقه م ن منه, منه لان ورقه القادة ل ليتني جزعا علينا الكلام ده حين ي خ ر ج قومك قال اومخرجيهم و مات بعد ذلك ما أ د ر ك و سلم فلا نقول ورقه النفر لكن نقول شنو ز ي ء ت م ي ز و لا متميز عنهم كلهم قالوا جباره و الله ما ب يعبدون في الاهل عندي ابراهيم سبب النصارى مشوا مشو اربعه عثمان بن ح و ي د وورقات ب ن ن و ف ل و ق س ب ن س ا ع د ة وزيد ب نعم ر ث ل ا ث ة دخلوا في ا ل ن ص ر ح ي ه وابا يجي يبكي وكان ل م ا ي س أ ل عن ر ب ه يقول شعر اسلمت أ وجهي لمن أ س ل م ت له ا ل أ ر ض تحمل ص خ ر ا لقالا دحاها فلم استود ا أ ر س ى علي ه ا ا ل ج ب ا ل أ س ل م ت وجهي لمن أ س ل م ت له المسلم تحمل عذبا سلالا أسلمت وكان لمن أسلمت له الريح ك ك ة ف ا يسمى بمسلم الجاهليه وليكن رضي الله عنه ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت ا ل ج ن ة ووجدت زيد بن عمرو في دوحتين فيها ولكن يقولون ان هذا المنطق كان ق و ل و ن ان هذا المنطق كان يقولون ان هذا ا ل م ن ي ق كان ي ق و ل ي د ان ب هذا ا ب ن ن ط ق كان يقولون ان هذا المنطق كان يقولون ان هذا المنطق كان يقولون ان هذا المنطق كان يقولون ان هذا المنطق كان يقولون ان هذا المنطق كان يقولون ان هذا ا ل م أ و ب كان ر ي ق و ل و م ان و ع ل ي و ط ل ح ة و ز ب ي ل وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أ ب ي وقاص و أ ب و عبيد ا ل م ج ر ح ه ي ط ب ا ل ع ا ش د سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ه و أ ب و فكر وسعيد كان متزوجا ب ف ا ق ي ه ب ن الخطاب ب ق د عمر و أ س ل م عمر على يده في بيت سعيد وتزوج عمر بعادك بنت سعيد بن زيد بن نفيل هذه كبرت بالجنوب بالتعمر بالنسبه كده بالجنوب بالتعمر ف ذ ا ب ا ل ن س ب ة لمن لزيد بن ع م و بن عمرو بن ن ف ي د دخلت ا ل ج ن ة فوجبت لزيد بن ع م ر في ا ل ج ن ة دوحتين ي ر ض ي الله في دوحتين في ا ل ج ن ة ربنا يا أخي مكة يقول أخوه كان يعذبه وكان د ا ومرتاح ي بجنة أ يؤذيه يا لكنه ك اسلم ن مسلم شده وقال في بعض الروايات زيد بن ع م ر يبعث يوم ا ل ق ي ا م ة أ م ة و ا ح د ة ل ك أ خ ي ش ع ر ه ج ب ان يكون المسلمين هناك مسلمين ان يكون المسلمين ه ن ا ل ي ن هناك ل ا ك م ل ي ن ه ن ا مسلمين ه ن ا مسلمين ه ن ا مسلمين هناك مسلمين ه ف ا ك م ل م ي ن هناك م س ل م ي ا ك مسلمين هناك س ل م ي ن هناك ل ا ك م س ل ي ن ا ك م س ي ن هناك م س ل شفت ه ك ي ن م س ل م ما ه و ك ل ا ك م س ل م ا ك م س ل ه ي ع ا ل م ي ن هناك م م ي ن هناك م س ل م ي ه ا ل ن ب ي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ل م ا ج ا ء أبو ف ي ن ي ا د ق ا ل لقد ش ن ا ي ن ب سوق العقاب قس ا م س ا ع د ة يعظ الناس بكلام أ ع ج ب ن ي غير أ ن ي لا أ ح ف ظ ه فقال رجل من الغف أ ن ا أ ح ف ظ ه لك يا رسول الله حفظه. فقال ل ن حفظه يا معشر يا اين ا ل آ ب ا ء والاجلال اين الفراعنه ي الشلال أ ل م ي ك و ن أ ك ث ر منكم أ م و ا ل ا من عاش مال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 ثم أ ن ش أ يقول في السابقين ا ل أ و ل ي ن من القرون لنا ب ص ا ئ ر لما ر أ ي ت مواردا للموت ليس لها مصادر و ر أ ي ت قومي نحوها يمضي ا ل أ ص ا ب ر و ا ل أ ك ا ب ر لا يرجع الماضي ولا يبقى من الباقين غ ا ب ر ايقنت لا محاله أ ن ي حيث صار القوم صائد ر رأيك الزواجر عليك لكن تنصر في النهاية ل في أن تنصر ا م والنصرانية كانت من وبدأت الدرس القادم تنحل وبدأت من أجنوب ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم في مكه وارضاعه وحضانته و ق ف و ل ت ه و إ ل ى غير ذلك مما يرتبط بهذا الكلام و إ ل ى ذلك الحين أ س ت و د ع ك م الله الذي لا تضيع ودايعه واسال الله تعالى ن يتقبل منا جميعا وان يوفقنا لما ي ح ب ويرضى 言うべきではない。